بوك تو 22 22 22 3 محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة سيغارة ايتيار موسونوس؟ هل تدخن؟ هل تدخن؟ أنجيري إيچيوردوم سابقا نعم سابقاً نعم أما لكن الآن لا أدخن قطعيًا لكن الآن لا أدخن قطعيًا Sigara içersem rahatsız olur musunuz? Ayızgijuka, in ana dıxınd? Ayızgijuka, in ana dakhant? Hayır, kesinlikle hayır. La, ala alıtlak. La, ala alıtlak. Bu beni rahatsız etmez. Bu beni rahatsız هذا لا يزعجني. بير شيلر هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ بير كونياك؟ واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ هاير. بري لا. الأفضل بيرة. لا، الأفضل بيرة. çok سياحات eder misiniz؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا Evet, bunlar genelde iş seyahatleridir. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالباً ما تكون رحلة عمل. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن هنا. نبيشين ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ إيه بت. نعم. اليوم. حار جداً فعلاً. نعم اليوم حار جداً فعلاً. <تصفيق> لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. يارن <تصفيق> ستكون هنا حفلة. غداً ستكون هنا حفلة siz de هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ إيه، نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.